الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس السادس والسبعون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد مسافر ظابط قادم تذاكر مطار جواز التدريب الثاني استمع وأعد بر بار خَل خَال در دار جَلَسَ جَلَسَا سَب سَاب دَس دَاس جَمَل جَمَال نَهَرْ نهار غدر غادر ساعة ساعة لك لاك مطر مطار التدريب الثالث استمع واعد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 وَلَقَدْ إِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ يَقَاوِعُ النَّبَا وَكَوَاعِبُ التُّرَابِ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ولا كذابا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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ بَسَّاهَا الوحدة الثالثة عشر السفر الدرس السادس والسبعون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع الى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المرضع المناسب واحد اين التذاكر هذه هي التذاكر اثنان اين جوازات السفر هذه هي جوازات السفر هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة أربع ما لون الحقيبة؟ لونها أحمر التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ما رقم الرحلة اثنان متى تغادر الرحلة ثلاثة اين جواز السفر اربعة كم يوما ستقيم خمسة الى اين انت مسافر ستة ما لون حقيبتك سبعة أين التذكرة ثمانية أين ستقيم تسعة من أين أنت قادم عشرة ماذا في الحقيبة التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة صح في المربع المناسب واحد إلى أين أنت مسافر أنا مسافر إلى العراق هل لديك تأشيرة دخول نعم لدي تأشيرة دخول اثنان أين جوازات السفر هذه جوازات السفر جوازي وجواز زوجتي وجواز ابنتي ثلاثة ما رقم الرحلة ست وثلاثون أربعة كم حقيبة لديك خمس حقائب خمسة كم يوما ستقيم في العراق عشرة أيام هل لديك حجز نعم لدي حجز تفضل شكرا التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا أحمد مهندس هو قادم مع الأسرة من أندونيسيا هو قادم إلى مكة المكرمة تغادر الطائرة المطار الساعة الثالثة فجرا إلى جدة تستغرق الرحلة سبع ساعات وتستغرق الرحلة بالحافلة من جدة إلى مكة ساعة واحدة تقريبا أحمد قادم للعمرة والزيارة سيقيم في مكة في فندق قريب من المسجد الحرام وسيقيم في المدينة في شقة قريبة من المسجد النبوي